أحب أن أذكر الإخوة الصالحين الذين نشأوا الآن كالزرع طغير لما يكبر تمكم فسول صغار بلادكم الآن خرجت من حرب طاحنة وما زالت في فوضى حتى الآن لم يثبت وخرج هذا مسكين الساعدي ابن القذافي يقول يريد انكفاضة في ليبيا بدل أن يتكلم بالإصراح أو يسكت أنقذه الله ونجاه وإلا كان مصيره مثل مصير أبيه فإن أباه مصيره أسوأ مصير سبحان الله العظيم بطش وبطش وبطش أكثر من أربعين سنة يحكم ليبيا ما فكر في مذهج السلف إلا الآن ويقول يريد السلف ماذا هذا قد يضر بالسلف الآن يضر بمذهب السلف ومنهج السلف منهج السلف يمشي على للرسول الرسول صلوات الله وسلام عليه بالعلم والحكمة والإحسان تعليم الناس دينهم والله إن هذه الفوضى في ليبيا تؤلم القلوب لما يظهر الآن برأسه ويطنطن معوام الناس تسعين في المئة قالوا يجعار شعري ويري يتخذ السلفية مطية ينبغي أن نفهم الأمور على حقائقها الأربعين سنة وما فكر في السلفية الآن جاء يفكر فيها بعد ان سقط عرش والد وتشرذم شذر مذر يحمد الله جل وعلا ويعود إليه عود الصالح ويستشير على العلم والحكمة بدلا أن يتخبط هذا التخبط نسأل الله أن يعينه ويسدده كلمته هذه إنه يريد الانتفاضة في ليبيا هذا سلامه في الحقيقة ما أدري يريد أن يشعل النار زيادة إلى ليبيا ناقصها فتنة تولى خرجت من حرب ضاحنة والآن ينبتون الناس كالزرع يريد يلثموا جراحهم ويصبحوا أحوالهم ويصبحوا أمورهم وينظموا أمورهم لا طلبوا منك أنك تسدي لهم رأيا شيئا آخر لكن نسألها بيصلح حال المسلمين والرأي الآن الصحيح أنه يعلم الناس دينه في مساجدهم ومكاتبهم وإداراتهم وأعمالهم وأسوأقهم أسأل الله بيصلح حال ليبيا اللهم اصلحهم يا رب العالمين اللهم انشر الأمن والأمان والضمانين ردهم إليك برئ جليلا اللهم اجمع قلوبهم على التقوى وأزل التحناء والبغضاء بقلوبهم هذا الذي ندعوه وأسأل الله من وفقني وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته